وما التي يباح للمعتكف أن يفعلها يباح للمعتكف أن يخرج لتوديع أي إنسان كان معه مثلا كما حدث فيما رواه البخاري ومسلم أن صفية زوج الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تزوره في معتكفه فلما أرادت الانصراف قام وودعها فمشى معها إلى مسكنها في دار أسامة ابن زيد فمر رجلان من الانصار فاسرعا فقال لهما على رسلكما إنها صفية بنت حيي يعني ليست امرأة أجنبية ثم قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا وفيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وهو معتكف في المسجد يناولها رأسه من خلل الحجرة لتغسله كما يباح الخروج من المسجد للحاجة التي لا بد منها كالغائط والبول والقيء والطعام والشراب إذا لم يوجد من يأتي به إليه كما يخرج للغسل من الجنابه إن احتلم مثلا وليطهر ثوبه أو بدنه من النجاسة كما يخرج ليصلي الجمعة ويحضر الجنازة ويعود المرضى ولكن لا يجلس معهم وله أن يأكل ويشرب في المسجد وأن ينام مع المحافظة على النظافة والآداب وله أن يعقد العقود ويفعل ما يشاء من المباحات والله أعلم